ومما خوف الله به عباده كل ما رايت احد مسرف على نفسه في في المعصيه مقمقم بالعليه ذكره بايه ان الى ربك الرجعه يعني اين انت غادي اين انت رايح اين انت ذاهب الله يقول الى الى ربك الرجعه هذا التخويف الذي جاء في إقراء قال الله هنا فتخذتموهم سخرياً وكنتم منهم تضحكون الآن ماذا حصل؟ أنتم وهم رجعتم إلي قد خوفتكم من قبل إن إلى ربك الرجع كلاكم رجعتم إلي وأنا الحكم العدل جل جلاله فيقول جل وعلا إني جزيتهم من من كنتم تتخذونه سخريه بما صدروا الباس سببيه كيد بسبب السطح اني اذا اتهموا اليوم بما اصدره انهم هم الفائزون هذا لفظ هم الضمير هنا وهو ضمير فصل اقحامه هنا كم ومما خوف الله به عباده كل ما رايت